من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضائفه له أضافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُم مُّبَارِثٌ لَّنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إن كتب عليكم القتال ألا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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده باستطى في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم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 مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَّى قَالُوا تُبِلْ الْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبَتَّلِيَكُمْ بِنَهْرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم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 منهم من كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ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 Allah waliul-lazin amanu yuhrujhuhum min al-ẓulmāt ilā nūr, wal-lazin kafru awliāu muttaqūt yuhrujnahu min nūr ilā ẓulmāt, ulā.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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى عمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه ها أذى والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياءا عند الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 <تنفقون> أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 تَعَفُّفَ فِي تَعْرُفُهُم بِسَمْعِهِمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ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 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم